الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقه قادره ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجدا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 إن الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه الكريم قصص الذين من قبلنا في غير ما نوضعه الكتابه حتى نأخذ العبرة والموعظة الحسنة مما وقع لها قال سبحانه فقصص القصص لعدنهم يتفكرون وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقضم يؤمنون إن كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بهذا التذكير ولكن إعراض أكثر الناس عن تدبره والعمل بما فيه يجعله لا لا ينتبهون لآيات الوعد والوعيد. ويجعلهم لا يلتفتون لعاقبة معذبين من المكذبين فلا غرابة أن ننسى وأن نغفل في ظل النعمة التي نعيشها قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إني وجدت النقمة مع الغفلة إني وجدت النقمة والعذاب مع الغفلة يشير رحمه الله تعالى إلى قوله سبحانه في شأن آل فرعون فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين إننا بحاجة ماسة إلى النظر في أحوال المكذبين العاصين الذين قص الله عز وجل علينا نبأهم في الكتاب العظيم لعلنا نتعب فنرجع قبل أن يصيبنا ما أصابهم قال سبحانه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين تأملوا ما جرى لقوم نوع عليه السلام لما طغوا وتجبروا ونبذوا رسالة ربهم وراء ظهورهم كان جزاؤهم أن أغرقهم الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وكما قال سبحانه وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً أليما وتأملوا حال قوم هودٍ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 ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون واعتبروا بما جرى لقوم صالح فبودا لما كذبوا صالحا عليه السلام كذبوه فعقروا الناقة, فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأقبتهم الرجفة أقبتهم الزبزلة الشديدة فأخمتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ساكنين فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصح لكم ولكن لا تهبون النوصحين فأين قوم نوحي وأين قوم هود وأين قوم صالح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 أنظر قومه وذكرهم حال المكذبين من قبلهم فها يقول لهم كما ذكر الله سبحانه ويا قرم لا يجرمنكم شقاقي لا يمنعنكم شقاقي وعنادي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوض منكم ببعيد ولكنهم لم يعتبروا ففض الله سبحانه وتعالى بم لكن فكذبوه ففضهم عذام يوم الظ إن كان عذاذا يوم من عظيم من أجل هذا الإدام الذي ياقفه الإنسان يبترفه ب آدم في كثير من الأصار وفي كثير من الأنصار فإن الله سبحانه كتبل عذااد والهلا عليه. كما قال سبحانه وان من قريه الا نحن مملكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا ان ننزل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه المنصره فضلوا بها وما ارسل في الايات الا تخويفا وما نؤسل بالايات الا تخويفا فاذا تخلى الناس عن دينهم وانقادوا خلف الشياطين واتبعوا غير سبيل المؤمنين فقد استوجبوا لقمه الله وعذابه إذا كثرت المعاصي والفجور وكثر التعامل بالربا والزنا والهموم انسى الناس من دينهم شيئا فشيئا كما يخلع الرجل ثوبه شيئا فشيئا فيكونون حينئذ من المعذبين وهكذا كان حدوحان بني إسرائيل تدرجوا في المعاصي حتى جرهم ذلك إلى الشرك بالله أخرج البيهضي في الشعر أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سؤذ هل تركت بني إسرائيل دينهم كله حتى مسخوا فراثة وخنازير وحتى أمرهم الله عز وجل أن يقتلوا أنفسهم فقال حذيفة لا ولكنهم لهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى إذا سلخوا عن دينهم حتى إذا فعلوا ذلك إن سلخوا عن دينهم شيئا فشيئا كما ينسلخ الرجل من قميصه فما أشبه الليلة بالبارحة إذا أرسل الله العذاب على قوم ما كان ليظلمهم ولكنهم أنفسهم يظلمون فتاركا أن يكون النذير من الله سبحانه وتعالى ريحا صرصرا عاتية وتاركا يكون ماءا غزير مغرقا وتارة يكون سلزالا شديدا مقلقا وتارة يكون فيضالا أو وباء مهلكا وقد يكون عدوا متسلضا أو فتنة العمياء يقتل الناس فيها بعضهم بعضا قال سبحانه وما نرسل بالآيات إلا تخليفا قال قتادة رحمه الله تعالى إن الله سبحانه يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يذكرون أو يرجعون وذكر أن أهل الكوفة في زمن ابن بسعود رضي الله عنهم لما رجفت الأرض بهم رجفة قال أيها الناس إن ربكم يستحتبكم فأعتبون يعني إن الله سبحانه وتعالى ترك لكم فرصة لترضوه فأرضوه أيها الناس وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما رجفت المدينة أيها الناس لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا صفته وعذابه واعتبروا بالآيات والنذر قبل أن يأتي العذاب والعقابة قال سبحانه أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان برباده بصيرا رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير أما بعد روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك الرضي الله عنه قال كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمعه فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله قال فمن خلق السماء؟ قال الله قال فمن خلق الأرض؟ قال الله قال فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعله؟ قال الله فقال ذلك الأعظيم فَبِالَّذِي خلق السماء وَخَلَقَ الْأَرْضِ ونصب هذه الْجِبَالِ آه، الله أرسلك؟ قال نعم ثم سألك عن بعض شرائع الإسلام ثم أسلم ودعا قومه إلى الإسلام إن خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وما بث فيهما من ذابة وما جعل فيهما من عجارب المخلوقات من أكبر الدلال على قدرته سبحانه فقد جعلها بساقا وجعلها مهادا وجعلها كفاةً أحياءً وأمواتا وسلك فيها الفجاج والسرل وأرساها بالجبال والأوتاد ولولا ذلك لبادت بهم ولا اضطربت بهم ولتعذر عيشهم فيها ولكن الله سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون من الناس من لا يدرك هذه النعمة التي نعيشها إلا عندما تتحرك الأرض في بقعة من البقاع هنا وهناك فتدمر هذه الزلزلة مدناً كاملة وعمراناً كبيراً وتهلك خلقاً لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه حينها تتيقض القلوب وتفهم الآيات عند من وفقه الله سبحانه ومن عليه بحياة القلب فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدود إنما رأيناه وما سمعناه فيما وقع من زلازل قبل أيام هنا وهناك لدليل على قطرة ملك البلوك وجبال السماوات والأرض فلولا أن الله سبحانه أرصى هذه الأرض بالجبال وأثبتها لمادت بنا والضربت ولكان الهلاك والخراب فهزت يسيرة في جزء قليل من الأرض وفي ثوان قليلة تحدث خرابا هائلا لا تحدثه حرب لمدة سنوات طويلة حتى إن أهلها ربما ينسوا وأيسوا من الكثرة الكافرة التي تحت الركام وعجزوا عن إسكان الأحياء ممن تهدمت بيوتهم وانتشرت الأمراض والأولئة بسبب تعفن تسب وفساد تلك الأجساد حتى إن الإنسان لا يشوم رائحة الموت من كل مكان بالله عليكم أيها المسلمون لو حدثت زلازم كثيرة في أماكن عدة فماذا يفعل البشر؟ فما أضعف الإنسان؟ وما أغره على ربه الكريم الذي خلقه فسواه فعدله في الصحيحة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا ليمهر الظالم إن الله لا ليمهر الظالم حتى إذا اخذه لم يخرجه حتى اذا اخذه لم يخرجه ثم تلا قوله سبحانه وكذلك اخذ ربك إذا اخذ القرى وهي ظالمة إن اخذه اليم شديدا فهذه الزلازل وهذه الفيضانات وهذه الرياح العاتيه قد تكون لها اسباب في باطن الأرض وفي الهواء من تشقخات وتصدعات ونحو ذلك كما هو معلوم لديكم ولكن لا يجوز بأي حال من الإحوال أن يغفل الإنسان أو يتغافل عن قدرة الله سبحانه فكل عذاب يقع على قوم فهو بسبب ذنوبهم وما يتجاوز عنه سبحانه أكثر مما يأخذ به قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لما تحركت الأرض في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب الناس وقال يا أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه ما كانت هذه الزلزلة والزلازل الا على شيء احدثتموه في دين الله والذي نفش بيده لان عادت لا تساكنكم فيها أبدا وقال كعب رضي الله عنه إنما تزلزل الارض اذا رنم فيها بالمعاصي انما تزلزل الارض اذا عمل فيها من معاصي فتطرد فرقا وخففا من الله سبحانه من ان يطلع عليها فما جرى في بلد بعيد يمكن أن يقع في أي بلد تكثر فيه المعاصي والمكرار وما هي من الظالمين ببعيد قال سبحانه وكم أهدكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هم المحيص إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أنقى السمع وهو شهيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهدينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن ربعاتنا اللهم أحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك